يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يأكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُبْرٌ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتِ ازْرَعُوا سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا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 إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن هاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصى حص الحق أنا راوته عن نفسه نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائني